Ar-Rahman Ar-Rahman Allama al-Qur'an Khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan Ash-shamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة خُلُذَاتُ الأَكْمَامِ وَالْحُقُذُ الْعِصْي وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغياها فبأي آلاء ربكما تو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل من حاشات في البحر كالأعلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فاهان كل من عليها فاهان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فاهان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرض لكم أيها الثقلان فبأي آلاء كما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أططال السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلام عَلَكُ مَا شوَظُ مِ النَّارنُ حاس يسَنُ عَلَكُ مَا شوظُم مَِّارِ وَنُ حاسُ فَل تَم تَصِرًا فَبِأَ أَلَ إَِّكُ مَا تُكَذِدًا ذا كان دهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن خذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بين ولمن خرف مقام ربه جنة ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين داها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي فَلَمْ يَقُمْ مِثْلُهُمْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم ن خيرات حساب فبأين آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات, حور مقصورات في الخيان فبأين آلاء ربكما بِكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ تَكِينُ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ